ما يقابلها الفساد وقفنا عند قول رحمه الله تعالى بصحه العقد اعتقاب الغايه والدين للجزاء أي الكفايه بالفعل في اسقاط أن تعبد وقيل اسقاط قضاء ابدا ولم يكن في العقد بل مطلبا يخصه وقيل باللذ وجب قيل باللذ سكان الذال مع حذف الياء ويا لغة في في الذي مر حديثا قوله شطر الأول بصحه العقد اعتقاب الغايه واعتقاب عرفنا المرض به بمعنى الترتب والغاية بمعنى المنتهى الذي هو الاثر صحه العقد ترتب اثره وعبر هو في شرحه بصحة العقد اعتقاب غايته كانه جعل ال نائبه عن عن الضمير فالغايه بمعنى غايته قال او كما قال في الاصل بصحة العقد ترتب اثره بصحة العقد اعتقاب غايته والغايه بمعنى الأثر الاثر وعرفنا مرة مره فيما يتعلق بهذا الشطر وثم قال الدين للزاء وديني بالخفض ايوه بصحه الديني الديني بالخفض بالجر عاطفا على العقد الذي هو مضاف اليه بصحة العقد والدين ايوه بصحتي الديني هيندي نكون عاطفا على على ما سبق وبصحه الديني مجر عاطفا على العقد والدين هنا اعراب به العباده يراد به العباده ويطلق الدين ويراد به العباده وهو مرادف له من, من وجه ما يعني معنى صحيح اطلاق الدين بمعنى العباده هذا معنى صحيح قال الشيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى والدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دينته فدانا اي اذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله ان يعبد الله فبسال الدين هنا بماذا بالعباده قاله في رسالته العبوديه ويقال يدين الله ويدين لله ان يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له والعباده اصل معناها الذل ايضا يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الاقدام ثم قال بعد موضع وانما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه اذا يطلق الدين ويراد به العبادة فعدول المصنف عن تعبير صاحب الاصل بمعنى أن تعريف إنما هو للعباده وعبر بالدين يقول هذا عدول صحيح ولا اشكال فيه وان اقتضاه ماذا اقتضاه النظم وبصحه الدين اي العباده على القول الراجح في معناها ينشا الاجزاء الاجزاء سيتم تعريفه اي الكفايه بالفعل باسقاط ان تعبد يقيل اسقاط القضاء ابدا ثم قولان في تفسير الاجزاء لكن اراد ان يبين هنا بعدما بين الصحه في العباده على القولين السابقين وفاق الوجهين الشرع احمدي ونادى على مذهب متكلمين وعرف صحة العبادة وقيل في الأخير اسقاط القضاء يعني عرف العبادة أو صحة العبادة على مذهب الفقهاء إذا ماذا اراد بهذا والديني للزاء اراد أن يبين ما يترتب على على الصحه كما بينا في الشطر السابق بصحة العقد اتقاب الغايه يعني يترتب الأثر بسبب صحة العقد وعرفنا انهما شيئان الصحه وصف للعقد وهو موافقه الشرعي ويترتب عليه ماذا مقاصد العقد واثار العقد كذلك صحه العباده هي ماذا هي اما موافقه الشرع على مدى المتكلمين واما اسقاط القضاء الذي يترتب على هذا ماذا الاجزاء يترتب الاجزاء فالاجزاء ناشئ عن الصحة وليس هو عين الصحه كما أن ترتب الأثر على العقد ناشئ عن صحة العقد وليس هو عين الصحه فرق بين المسالتين هذا الحق في هذه المساله وهو ادق فقوله والدين أي بصحة الدين من العبادة العباده يعني بسبب صحة العبادة يترتب عليها الاجزاء وبصحه الدين العبادة على القول الراجح في معناها ينشا شيء تقول يترتب الجزاء الجزاء ماذا قال والديني للج والديني للجزاء يعني بسقاطه همزه اصبح اجزاء او جزاء. يجزئ اجزاء اجزاء هذا نقول الهمزه هنا سقطت للوزن أو لغة عبروا به نوعين وكان هو الطر لذلك لكن يقال بانه لغة احسن لان الاعتذار عنه بانه سلك مسلكا اخر وهو موافق للسان العرب اولى من ان يقال بانه لم يستطع ان ياتي بالكلمه على وزنها المعهود عند العروضيين فالاعتذار بكونه على لغة اولى من الاعتذار بانه ضرورة لان الضرورة في الاصر هي نقص بمعنى أنه عجزة عن أن ياتي بالكلام على وفق ما هو معروف عند العروضيين يعني أوزان النظم هناك الرجز لجزاء بوصل الهمزه والرفع جزاء بالرفع عطفا على اعتقاب الغايه كما مره سابقا عطف على اعتقاب الغايه وفيه عطف المعمولين على معمولي عاملين مختلفين هكذا قيل والاحسن ان يقال انه لا يرد لانه من قبيل عطف الجملي كما مر والديني أي بصحة الدين جزاء اذا بصحة الدين هذا خبر مقدم والرزا هذا مبتدا مؤخر فقوله والدين الواو عطف هل هل عطفه مفرد على مفرد أو عطفه جمله على جملة الجواب ان يقال عطف الجمله على جملة وتخريجه على أنه من باب عطف الجمل اولى من تخريجه على أنه من عطف المفردات لانه اذا كان من عطف المفردات جاء الاعتراض المشهور هنا في هذا الموضع والصواب ان يقال أول اولى الاولى الأولى أن يقال مثلا حسب النظر الناظر الاولى أن يقال انه من عطف الجمل لا من عطف المفردات لانه اذا وقعنا وقلنا بأنه من عطف المفردات جاء التعليل الذي ذكره بعض الشراح لكنه ليس واردا كما مر كلام عطار فيما سبق وهما جملتان بصحه العقد اقبال الواو انتهت الجمله الاولى بين فيها حكما يتعلق ب مساله الصحه في العقد ثم شرع في مساله أخرى قال والدين للزاء ولا مانع ان يكون ثم عطف بين جملتين وان يكون من الجملة الثانيه ما هو محذوب في الدل عليه ما هو بالجمله الاولى هذا كثير مثل ذلك ضمائر وعودها الى اخرين تدل على اشياء هي مذكوره في جملة أخرى سابقه اذا هم جملتان كل منهما دلت على حكم صحه العقد ايقاب الغايه انتهينا ثم جاءت مساله أخرى وهي السؤال وما الذي يترتب على صحه الدين العبادة قال الدين لجزائه في جمله اخرى منفكه عن الجمله السابقه وكونه حذف المضاف من من الجمله الثانيه لدلاله السابق هذا لا يعترض به على أنه من قبيل المفردات بل هو من قبيل الجمل إذ لا مانع أن يقال بانه يحذف الخبر أو المبتدا من الجملة الثانية للعلم به من الجملة السابقة كذلك ليس كذلك هيندي نقول لا مانع من أن يحذف من الجملة الثانية ما يدل عليه أو يدل عليه في السابقة السابقه اذا الدين الديني قال والدين الاجزاء والديني الاجزاء والاجزاء فسره المصنفون بما شاع في لسان العرب وهو أن الاجزاء هو الكفايه الاجزاء هو هو الكفايه لكن المعنى للصلاح اخص من المعنى اللغوي لانه ذكر الكفايه قال والدين الازاء أي الكفايه دين الازاء اي ازاؤها المراد هنا ازاؤها فالنائبه عن مضاف اليه وهو الضمير العائد إلى العبادة الذي هو الدين عبر عنه بالدين أي ازاؤها والمعنى أن ازاء العبادة ناشئ عن صحتها كما في الصحة تقول صحه العبادة فازات صحة العبادة فأجزاءت اذا الاجزاء ليس هو عين الصحه وانما هو ماذا هو ناشئ ومترتب على على الصحه فهنا ثم أمران صحه العبادة وإجزاء العبادة هل هما متغايرات نعم الأول اصل والثاني فرع كما أن صحه العقد ليست هي عين ترتب الاثر بل ترتب الاثر ناشئ عن صحه العقد ان صحه العقد وصف للعقد لا للاثر وصحه العباده وصف للعباده وصف لل للعباده فاجزاؤها ابراء مثلا اسقاط التعبد هذا أثر ناشئ عنها اذا فرق بين الصحة وبين ما يترتب عليه على الصحه فلا يوصف ما يترتب على الصحه بالصحه انما النظر يكون باعتبار الاصل اذا والدين للجزاء اي ازاؤها والمعنى ان اجزاء العباده ناشئ عن صحتها كما في الصحة تقول صحه العبادة فاجزات يعني كما في الصحه صحة العقد السابقة فتقول صحه العباده فاجزات صحه العباده فاجزات والجزاء كما عرفنا انه ياتي بلسان العرب بمعنى قال ابن فارس جزا الجيم والزاء والياء قيام شيء مقام غيره ومكافاته إياهم تعني بمعنى ما يترتب على على الشيء واذا كان كذلك فصحه تفسيره بالكفايه قال رحمه الله تعالى قيام الشيء مقام غيره ومكافاته اياهم يعني كافأه على صحة العبادة ماذا ابراء الذمه او شيء تقول اسقاط القضاء على الخلاف في تفسير الكفايه يقال جزيت فلان الاجزيه جزاء وجازيته مجازات وهذا رجل جازيك من رجل اي حسبك ومعناه انه ينوب منابا كل أحد كما تقول كافيك وناهيك أي كانه ينهاك أن تطلب معه غيره وتقول جز عني هذا الأمر يجزى كما تقول قضى يقضي جزى يجزي هذا الشاهد قضى يقضي اذا جزى ليس بالهمزه وانما هو بدون همز بدون همز وجزى مثل قضاء يرجى لا تقل يجزي الا على وجه آخر وانما تقول قضاء يقضي جزى يجزي هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى وقال وتجازيت ديني على فلان اي تقاضيت تقاضيت فياتي بمعنى القضاء جزيت بمعنى قضيت وأهل المدينة يسمون المتقاضي المتجازي قال الله جل ثناؤه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا اي لا, لا تقضي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي وفي مختار الصحاح جزاه بما صنع يجزيه جزاه يجزيه جزاء وجازاه بمعنى يعني جزاه وجازاه بمعنى وليس عندنا هنا اجزاء وجزى عنه هذا اي قضاء والجزاء ياتي بمعنى قضاء جزى يجزي قضاء يقضي وزنا ومعنى جزى يجزي قضاء يقضي, يقضي اذا وزنا ومعنى كما قال ابن فارس ويقال ومنه قول تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا ويقال جزت عنه شات جزت عنه شات بدوني بدون, بدون همز وبنو تميم يقولون ان صحى بنو تميم يقولون اجزت عنه شات بالهمز اذا عندنا جزاء وعندنا اجزا اجزا يجزى جزى يجزى اذا اجزا يجزى من باب اكرم يكرم صحيح وضمها من اصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي اخره وإذا ارزى يرزى من باب اكرم يكرم جزى يجزي من باب قضى يقضي لكن الاشهر والعلم عند الله وجزاء يجزي ولذلك ذكر عن عن بني تميم هو ثابت لا اشكال فيه لكنه ماذا لكنه قليل وتجاز دينه اي تقاضاه فهو متجاز اي متقاضم وفي القاموس وجزا الشيء يرزى كفى عنهم بمعنى كفايه اذا الناظم هنا قال والدين الالزاء اي الكفايه ففسر الالزاء بمعنى الكفايه والالزاء ياتي بمعنى القضاء جزيت قضيت قال وجز الشيء يجزى كفى وعنه قضى جزى عنه بمعنى قضى وجز الشيء يجزى بمعنى بمعنى كفى اذا ياتي الجزاء بمعنى القضاء وياتي الجزاء بمعنى بمعنى الكفايه فينيد تفسير المصنفون على وجهه ام لا يقول على وجهه فيكون الجزاء مرادف للكفايه في الاصلاح وفي اللغة الا أنه في في الاصلاح من مطلق المعنى اللغوي القاعده العرفيه التي شاعت عند ارباب الفنون بمعنى ان الحقيقه العرفيه كذلك الشرعيه تكون أخص من المعنى اللغوي والمعنى اللغوي دائما أو الأغلب يكون اعم من المعنى الشرعي وكذلك المعنى العرفي أو الصلاح قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى واتقوا يوما لا تاجزي نفس عن نفس شيئا قال واصل الجزاء في كلام العرب القضاء والتعويض وابن جرير من ائمه المفسرين ائمه اللغه كذلك فتجد اللغة في تفسيره على بابها واصل الجزاء في كلام العرب على جاده اهل العلم ليس عندنا مفسر وليس بلغوي نماذ من بدع المعاصرين من كل جامعه كليه تخصص في التفسير ولا يدري من اللغه ومتخصص في اللغه ولا يدري ما التفسير والثانيه اخاف من الاول لكن الذي يدعي التفسير ثم لا يحسن تحفه السنية فضلا عن غيرها هذا مفسر لا هذا مفتر على الله الكذب نعم وان رجح وان اصاب في الترجيح فهو مفتر رضي من رضي وسخط من سخط لماذا لان القاعده الكبرى عند ائمه التفسير بالاجماع بالاجماع هو ان يكون المفسر مليا بلسان العرب ليس عالما عندما يكون مليا يعني شبع ولسان العرب بما يحمله لسان العرب من معاني نحو والصرف وبيانا وفقه اللغه الى اخره واما الان والله المستعان ولذلك قل, قل النظر في التفسير قل النظر في في التفسير لماذا لكونه, لكونه ذا علوم وتشعب كونه ذا ذا علوم اذا ابن جرير من امه اللغه قال وعصر الجزاء في كلام العرب القضاء والتعويض ياتي بمعنى القضاء وياتي بمعنى التعويض فكما ترى التعويض لم يذكره ابن فارس ولم يذكره صاحب مختار الصحاح وهو مختصر من الصحاح ولم يذكره كذلك صاحب القاموس وانما ذكره في تفسير ابن جرير والتعويض يقال جزيته قالضه ودينه ارزيه جزاءا جزيته جزيته أجزيه اذا ياتي بالوجهين او لا ياتي به بالوجهين جزيته قرضه يعني ودينه اجزيه جزاءا بمعنى قضيته دينه جاء بمعنى بمعنى القضاء ومن ذلك قيل, قيل جزى الله فلانا عني خيرا او شرا جزاك الله خيرا يعني ماذا بمعنى اثابه عني وقضى الله عني ما لازمني له بفعليه الذي سلف منه الي اذا جزاه جزاك الله خيرا هذه نقولها ما معناها ما معناه قال كما هنا أثابك الله عوضك الله تعالى قضى الله عني ما فعلته لاجلي على المراد ولذلك قال هنا ومن ذلك قيل جزى الله فلانا عني خيرا أو شرا بمعنى اثابه عني وقضاه عني ما لزمني له بفعله الذي سلف منه الي يعني له منا هو سلف منه فعل علي فله مننه علي حينئذ جزاه الله خيرا بمعنى اثابه وقضى عني ما فعله وقد قال قوم من اهل العلم بلغه العربي يقال اجزيت عنه كذا إذا اعنته عليه ارزيت عنه كذا اذا اعنته عليه يعني معنى اخر ايت بمعنى الاعانه وجزيت عنك فلالا اذا كافاته اذا كافاتهم وقال اخرون منهم بل جزيت عنك قضيت عنك واجزيت كذيت هذا ذكره بعضهم بمعنى انه اذا جاء بمعنى جزى فهو بمعنى قضى واذا جاء بمعنى ارزى فهو بمعنى كفى وعلى هذا القول كذلك ما اختاره الناظم كصاحب الاصل يكون صحيحه قال الازاء أي الكفايه جزا بمعنى قضى واجزى ليس بمعنى قضاء انما بمعنى بمعنى كفى ولذلك قال وقال اخرون منهم بل جزيت عنك قضيت عنك واجزيت كفيت اذا بالهمز يكون بمعنى كفى وجزا بدون همز يكون بمعنى قضى وقال اخرون منهم بل هما بمعنى بمعنى واحد بمعنى وهذا هو الاصل فيما نقل عن العرب في الزائد وعدمه هذا الاصل فيه وان زيد بالزائد معنا الا أنه لا يخالف اصلا المعنى كما تقول ضرب وضرب زيد عليه حرف املاء أصل المعنى موجود وهو الضرب لكن هذا فيه زيادة وهو تكرار كذلك فعل لو معان فين ضرب وضرب هل أصل المعنى مختلف الجواب لا اذا ليس اصل معنى مختلف اذا جز واجزى الاصل انه يكون كلاهما يكونان بمعنى قضى وبمعنى كفى هذا الأصل فيه والتفريق يحتاج الى نقل عن عن العربي يقال جزت عن كشات واجزت وجز عنك درهم واجزاه ولا تجزي عن كشات ولا تجزي لا تجزي ولا تجزي يعني بي بالمعنيين لا تجزي لا تجزي جاء بي بالمعنيين كذلك ينيدن يكون جزا والزا بمعنى واحد بمعنى قضى وبمعنى كفى على القول السابق التفريقه بين النوعين جزا بمعنى قضى وارزا بمعنى بمعنى كفى الا انهم ذكروا ان جزت عنك ولا تجزي عنك من لغه اهل الحجاز وان ارزع وتجزئ من لغة غيرهم قيل لغة بني تميم يعني جزا لغة الحجاز وارزا لغة بني تميم وزعموا ان تميما خاصه من بين قبائل العرب تقول اجزت عن كشات وهي تجزئ عنك وزعم اخرون أن جزا بلا همز قضا واجزى بالهمز كافه على التفصيل السابق اذا على راي نجري رحمه الله تعالى حينئذ الاجزاء بالهمز الذي هو مصدر اجزاء بالهمز يكون بمعنى الكفايه فلا اعتراض حينئذ في تفسير الاجزاء بمعنى الكفايه لا على اهل الاصول في كون الاجزاء يفسر بمعنى الكفايه ولا شك ان المعنى كفايه هنا ليس مطلق الكفايه وإنما مقيد بما بعده كفايه بالفعل في اسقاط أن تعبد هي كفايه خاصه وليست مطلقه الكفايه كما هو معلوم فيما قدمناه سابقا وكذلك قال القرطبي وغير من المفسرين قال القرطبي هنا تقول جزى عني هذا الأمر يجزي جزى عني هذا الامر يجزي كما تقول قضى عني كما تقول قضى عني والتزأت بالشيء التزآ إذا اذا اكتفيت به قال الشاعر فإن الغدر في الاقوام عار وان الحره يجزؤ بالقرع أي يكتفي بها اورد امثله لذلك ثم قال وقرئ تجزؤ بضم التاء والهمز قال ويقال جزا واجزا بمعنى واحد وقد فرق بينهما قوم فقالوا جزا بمعنى قضى وكفى واجزا بمعنى اغنى وكفى اجزاني الشيء يرزقني أي كفاني واوردت كلام الشاعر السابق واكثر المفسرين على على هذا اذا واتقوا يوما لا تجزي اي لا تقضي نفس عن نفس شيئا واما الكفايه فهي مصدر كفى في مختار الصحاح كفاه مؤنته يكفيه كفايه وكفاه الشيء واكتفى به واستكفيته شيئا فكفاني فكفاني فكفانه قال ابن فارس الكاف والفاء والحرف المعتل اصل صحيح يدل على على الحسب الذي لا مستزاد فيه يقال كفاك الشيء يكفيك وقد كفا كفايه إذا اردت أن الكفايه مصدر من مصادر كفى مصدر من مصادر كفى وقل من ذكر ذلك من أئمة اللغة ان الكفايه مصدر مصدر كفى اذا قام بالامر والكفية القوت الكافي والجمع كفن وتقال ويقال حسبك زيد من رجل وكافيك وسبق قول صاحب القاموس وجز الشيء يلز كفاء وعنه قضاء اذا الكفايه من مصادر مما مصادر كفا ولا يعترض على الاصليين بهذه المساله اذا والدين للزاء أي الكفايه وديني للزاء أي الكفايه قال رحمه الله تعالى وبصحه الدين أي العبادة على القول الراجح في معناها ينشا ارزاء أي اجزاءها والمعنى أن اجزاء العباده ناشئ عن صحتها كما في الصحة تقول صحة العبادة فاجزات لكن اختلف في الاجزاء ما المراد به على جهه الخصوص في المذهبين السابقين في تعريف الصحه لانه سبق أن تعريف الصحه منقسم على مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء ثم خلاف وان كان الجمهور على أن الخلاف لفظي كذلك اختلفوا في تفسير الالزاء في العبادة كما اختلفوا في معنى الصحه كذلك اختلفوا في معنى الالزاء فما المراد بالالزاء اختلف فيه على على قولين ثم فسره الالزاء نفسه الالزاء بقوله أي الكفاية بالفعل في اسقاط أن تعبد وقيل إذا قدم القول الأول ومعلوم من سنن أو الغالب في سنن المؤلفين والمصنفين أنه اذا ذكر اقوالا وقدم قولا يكون هو الذي يقدمه يعني هو الراجح عنده قدم الأول أي ولذلك اتى باي تفسيريه بمعنى أنه اراد أن يفسر الاجزاء بالكفايه بالفعل اخره ثم قول آخر لا بد من ذكره لانه ناظم للاصلي وقيل اسقاط القضاء اذا التفسير الثاني للاجزاء لم يرتضه الناظم وانما ارتضى المعنى الأول لانه قدمه ولم يحكيه بقول يدل على التضعيف بل جاء بايه تفسيريه داله على أن ما بعده تفسير لما قبله جازما به ودل ذلك على أن هذا القول راج عند عند الناظم فقوله أي هذا حرف تفسير أي الكفايه أي الكفاية هذا الأصل كفايه لانه يعتبر ماذا بدلا من الالزاء أي تفسيرية عند بصريين ليست حرف عطف حينئذ كيف نعرب ما بعدها تقول أي حرف تفسير له معنى له معنى كفي دل على الظرفية من للتبعيض فتقول أي حرف تفسير اذا معناه التفسير تفسير ماذا تفسير مفرد هذا الاصل فيه أن ياتي باي الداله على التفسير بين المفردات تقول اشتريت عسجدا اي ذهبا ما يعرف معنى عسجد اخ اشتريت عسجدا عسجد اي ذهبا فسرها اليس كذلك فسر مفردا وجاء بلفظه بلفظ أي حينئذ اشتريت عسجدا فعل وفعل مفعول به أي حرف تفسير يدل على التفسير تفسير في المفردات عسجدا بدل كل من كل بدل مطابق بدل الشيء من الشيء اسمها لمسمى واحد حينئذ ذهبا اعرابه تقول بدل كل من كل كما تقول جاءني ابو عبد الله محمد محمد بدل كل من كل او عطف بيان وعطف بيان حينئذ هذا عند البصريين عند الكوفيين لا اي مثل جاء زيد وعمر فاي حرف عطف حينئذ ذهبا تقول عسجد اي حرف تفصيل وعطف تفصيل لا اشكال فيه لكنه حرف عطف وذهبا معطوف على عسجد والمعطوف على المنصوب منصوب مثل ما تعرف جاء زيد وعمرو فارقم بين بين النوعين والصواب هو مذهب البصري ليس لكونه بصريا انما لمقام عندهم من من ادله اذا اي حرف تفصيل فدل ذلك على ان الناظم جزم بهذا القول ويرجحه وقدمه على على غيره اي الكفايه كفايه كفايه ماذا كفايه الدين او كفايه العباده اي كفايتها فال تكون نائبة عن مضاف اليه وهو الضمير وهذا مختلف فيه كذلك بين البصريين والكوفيين الكوفيون على الجواز والبصريون على على المنع وهنا مذهب الكوفيين اقرب لوجوده في لسان عرب ولا مانع منه بان يحذف الضمير ويناب عنه ال خاصه مع قوله تعالى فان الجنه هي الماوى اي ماواها اي مأواها فان الجنه هي الماوى اي مأواها نزيد حذف الضمير انابا المنابه كذلك هنا كفايتها الكفايه اي كفايتها اعتقاب الغايه اي اعتقاب غايته هكذا ذكره في الشرح اذا الكفايه اي كفايتها كفايه ماذا كفاية العبادة كفاية العبادة وهو تفسير للاجزاء اي الاكتفاء بالفعل بالفعل هذا متعلق بقول الكفايه لانه مصدر والمصدر بالمتعلقات الجار والمجرور كذلك الظرف حينئذ يدل على أن الكفايه مقيده احنا عرفنا ان الاجزاء في لسان العربي ياتي بمعنى كفى كما نص على ذلك صاحب القموس حينئذ هل الكفايه مطلقه قل لا لانه اراد معنى صلاحيا حقيقه عرفيه ومعلوم ان الحقائق العرفيه للصناحيه تكون اخص من مطلق المعاني اللغويه ما هو القيد الذي قيد وخصص الكفايه هنا قوله بالفعل بالفعل الذي في اسقاط ان تعبد هذا قيد للكفايه أي كفايتها فهو تفسيل للاجزاء أي الاكتفاء بالفعل في اسقاط أن تعبد كفايه في اسقاط ها في اسقاط المتعلم كفايه بالفعل متعلق به في اسقاط في الاصل قال في سقوط تعبد في الاصل صاحب الجمع الجوامع قال في سقوط التعبد عبر الناظم اسقاط وعبر بماذا ها ان تعبدا ان تعبد بمعنى التعبد كذلك كيف جاء ان حرف مصدر تعبد هذا فعل ما كذلك مبني للمعلوم ان تعبد تعبد هذا صيله ان حينئذ نكون ان وما دخلت عليه في تاويلي مصدر وهو التعبد اذا رد المصدر الذي ذكره صاحب الاصل الى ها الى أن وما دخلت عليه واما سقوط واسقاط هذا نص عليه الناظم في في شرحه قال والتعبير هو اولا قال في اسقاط وفي الاصل سقوط قال الزركشي ولو قال اسقاط بدل سقوط لكان لكان احسن إسقاط التعبد سقوط التعبد ما الفرق بينهما اسقاط التعبد عدم اضافه المصدر الى مفعول به سقوط التعبد التعبد هو الذي سقط بنفسه اذا من اضافه المصدر الى الى فاعله والاول اولى الاول اولى اسقاط التعبد اسقاطه كان بفعلك تعبد واما سقوط التعبد سقط بنفسه ولا شك ان الطلب الذي هو التعبد لا يسقط من نفسه بل لابد من فعل لذلك تفعل فيترتب عليه اسقاط الطلب بفعل كان واما سقوط الطلب لا يسقط بنفسه عرفتم الفرق بينه بين النوعين اذا اسقاط او لا من سقوط ولذلك قال الزركشي في التشهيف ولو قال اسقاط بدلا سقوط لكان احسن اسقاط القضاء اضابه المصدر المفعولي سقوط القضاء هذه اضافته الى فاعله قال الناظم الصوت بشنحه والتعبير باسقاط قبل الحاجب والأرموي بدل تعبير الاصلي بسقوطه أو لا كما قال الزركشي وغيره ما بينوا العله لكن العله هي الذي ذكرته لك لم يبينوا عله انما ما ذكرته لك والكفايه أي الاكتفاء أحسن من تعبير المنهاج بالأداء الكافي كفى عبر بالكفايه في المنهاج هذا البيضاوي عبر بماذا عبر بالأداء الكافي لأن مدلول الاجزاء هو الاكتفاء بالماتي للاتيان بما يكفي يعني التعبير بالكفايه اولى من التعبير بالاداء الكافي ما الفرق بينهما قال لان مدلول الاجزاء الذي فسرناه بالكفايه ما مدلوله هو الاكتفاء بالماتي للاتيان بما بما يكفي صحيح هو ماذا هو الاكتفاء بالماء يعني الذي أتيت به كفى اولى أما أن تاتي بما يكفي قل لا ليس هذا المراد وإنما المراد ان ان تاتي بما ان تكتفي بما تاتي به يعني بالمفعول وأما أن تأتي بما يكفي قول هذا لا, لا ليس, ليس ليس هو المطلوب هنا يعني الأداء الكافي الاداء الكافي هذا تعبير عن ماذا تعبير عن شيء يطلبه العبد من اجل أن تحصل الكفايه على هذا المطلوب لا المطلوب أن تفعل فعلا أنت ثم يكون هذا الفعل فيه الكفايه هذا المرون فرق بين بين عبارتين اذا عبر باسقاط بدل سقوط وعبر بالكفايه بدل الأداء الكافي للاعتراضين السابقين أن عبد الالف للاطلاق والمصدريه والفعل مبني للمعلوم واسقاط مضاف وانما ما دخلت عليه في تاويل مصدر مضاف اليه اي تعبد والمراد بالتعبد هنا الطلب المرض بالتعبد الطلب لان العباده انما هي مقتضى طلبي هذا الطلب اما ان يكون بالايجاب وإما ان يكون بالاستحباب حينئذ تعلق هذا الطلب بذمة المكلف متى انقطع متى ينقطع تعلق هذا الخطاب بفعل المكلف المكلف بذمته متى تبرئ الذمة؟ بفعله وليس بفعله مطلقا بل بفعله الموافق للشرع فإن فعل حينئذ قل الفعل هذا اسقط الطلب بمعنى أنه قطع والاصل فيه ماذا أنه باق حتى ياتي بالمامور به فان لم ياتي فالطلب باق على على اصلي حينئذ قالوا ان تعبد أي التعبد أي الطلب اي الطلم هنا التعبد بمعنى ماذا بمعنى الدين بمعنى الدين لأنه عبر اولا قالوا الدين الجزاء ثم قال أن تعبد ما قال انت دينا قال أن تعبد رجع الى الاصلي وهذا يدل على ماذا على انه اراد بالدين العبادة هذا الذي يظهر قال في المصباح المنير دانا بالاسلام دينا تعبد به وتدين به ما قال أن تدين ها الدين ولو قال ان تدين كذلك لا اشكال فيه لكن قال أن تعبد فاشار الى ان المراد بالدين هنا هو العباده دانا بالاسلام دينا تعبد به وتدين تدين به أن تعبد اي تعبد اي طله اي كون الفعل كافيا في اسقاط التعبد أي الطلب وان لم يسقط القضاء هذا على مذهب المتكلمين حينئذ ما هو الاجزاء هو كون الفعل كافيا في اسقاط الطلب سواء أسقط القضاء ام لا فالعبره حينئذ بما في ظن المكلف لا بما في نفس الامر لا بما في نفس الامر اذا الناظم هنا ترك ما قيدا مهما وهو ان يقال بأن المتكلمين عرفوا الاجزاء بالكفايه بالفعل في اسقاط أن تعبد ليس مطلقا وانما قد يقال بانه اطلق ولم ينص على القضاء فيعم يمكن ان يجب هذا بمعنى أنه لم ينص على أن اسقاط الطلب هنا سواء أسقط القضاء ام لا نقول انه لم يقيده لم لم يقيده علم لانه على اطلاقه كالشأن في فيما سبق فاقض الوجهين شرع احمد مطلقا لا يلتفتون إلى مساله اسقاط القضاء فيكون فيه عموم كاسابقه اذا المراد هنا باسقاط التعبد كون الفعل يعني العبادة واجبه كانت أو مستحبه كافيا في اسقاط التعبد أي الطلب وان لم يسقط القضاء يعني سواء سقط القضاء ام لا يقال تعبدته اي دعوته الى الطاعن فالالزاء حينئذ هو الاكتفاء بالفعل في اسقاط الأمر واسقاط الامر حيث إذا امتثل حينئذ برئت ذمته متى ما امتثل برئت ذمته بقطع النظر عن ما هل طلب منه القضاء ام لا فذلك وهذا مبني على المساله السابقة في الصحه ان الخلاف بين متكلمي قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا هنا كذلك فإذا قيل بانه أسقط القضاء ولم يتبين له حدثه الذي ظن أنه متطهر قد صلى فلا اشكال واما اذا تبين حينئذ لا يقال بأن هذا العباده اسقطت الطلب لأن الطلب لا زال باقيا انما امر الله تعالى بصلاه صحيحة مستجمعه للشروط والاركان والواجبات مع انتفاء الموانع ولم يأمر بصلاه فاسده كذلك أقيم الصلاه اقيم الصلاه ما صلى المامور بها قلنا المراد الصلاه المامور بها ما وافق الشرع كما قلنا بالامس ارجع فصلي فانك لم تصل هو قد صلى وهذا مدرك بالحس قام فكبر وركع إلى اخره ولو سئل صليت قال نعم في ظنه ومع ذلك حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لم تصلي ارجع فصلي فانك لم تصلي اذا العبره بماذا العبرة بما في نفس الأمر بما في نفس الامر فانت له خطأ ظنه وقد خالف ما في نفس الأمر ما في نفس الامر حينئذ قلنا الطالب لم يسقط طلب باقي بمعنى أنه لا زال مامورا باداء الصلاه لا زال مامورا باداء الصلاه اذا هو الاكتفاء بالفعل في اسقاط الامر فإذا كفت في صحة التعبد عن عباده فهو الالزاء الناشئ عن الصحه ومعناه كما قالا ذلك شيء ان الخطاب متعلق بفعله على وجه مخصوص على وجه مخصوص يعني طاعه مخصوصة بشرائط معينه عباده شرعيه ان وجدت مستجمعه صحة وإلا فلا ومعناه أن الخطابه متعلق بفعله على وجه مخصوص فإذا اتى المكلف به على ذلك الوجه إن انقطع عنه تعلق الخطاب قطع عنه تعلق الخطاب الى هنا إذا لم يتبين له شيء مخالف لما هو في نفس الأمر الكلام على اطلاقه فهو صحيح لكن الاشكال فيما ماذا إذا اذا تبين له خلاف ما هو عليه ماذا يقول المتكلمون هل هذه الصلاة تبرئ الذمة وتسقط الطلب إذا تبين له فسادها ان قالوا نعم حينئذ قلنا لا هذا التعريف باطل وان قالوا لا يجب عليه قضاء قلنا الخلاف معكم لفظيا لابد بد مماذا لا من أن يدرك المكلف أن هذه العباده قد ادها على الوجه الشرعي نعم قد يكون ثم ما ينقص هذه العباده لكنه لا يخل بها هي عباده صحيحه ولو لم تكن كاملة لكن إذا تبين فسادها باختلال ركن أو فوات شرط حينئذ نحكم عليها بكون ليست بعباده فيبقى الطلب كما كما هو فالنزاح هنا يكون باعتبار ماذا باعتبار توجيه كلام المتكلمين ماذا اراد به هل إذا تبين له الخطا يلزم بالقضاء قالوا نعم قلنا الخلاف معكم لفظي قالوا لا يلزم والعباده صحيحه ادزات وكفت وسقط الطلب قلنا هذا باطل يرده النص الذي ذكرناه سابقا فصلى تحية المسجد وقال انه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي وقد صلى وهو يظن ماذا يظن أن انه قد اتى بالمامور به هذا ظنه هذا ظنه وهذا نص واضح فيه بين حينئذ يكون هذا اجتهاد وهذا على مذهب المتكلمين في تفسير صحه الموافقه الامر يعني ما يترتب على صحه العبادة موافق لما عرفه المتكلم عرف المتكلمون الصحه في العباده السابقه اتفاق ذي الوجهين شرع احمدي قال رحمه الله تعالى وقيل اسقاط القضاء ابدا قيل أي قال بعض فقهاء او مذهب الفقهاء قيل اسقاط القضاء ابدا قيل ماذا قيل الاجزاء ليس هو الكفايه بالفعل أن تعبد في اسقاط ان تعبد وانما هو اسقاط القضاء ابدا حينئذ ما يترتب على صحه العباده على مذهب الفقهاء هو عين الصحه صحيح ما هي صحه العباده وقيل, وقيل في الاخير اسقاط القضاء ابدا هذا صحه العباده كذلك وصحه العقد او التعبدي وفاق الوجهين صراحه وقيل في الاخير وقيل في الاخير اسقاط القضاء فدل ذلك على ان اسقاط القضاء هو, هو عين الصحه ما الذي يترتب على الصحة اسقاط القضاء فصال ماذا فصال الإجزاء عند الفقهاء هو عين عين الصحه وقيل اسقاط القضاء ابدا وقيل الاجزاء اسقاط القضاء أبدا يعني صحتها فلا فرق بين صحه العباده عند الفقهاء وبين ما يترتب على على الصحه وهو اسقاط القضاء وهذا مذهب الفقهاء بالصحه ولا يصح تفسيره بالاداء يعني تفسير الاجزاء هل يصح تفسيره بالأداء جوابنا لا فسرو بعضهم فسرو به بالاداء لا يصح تفسيره به بالاداء لماذا لأننا نعلل الاجزاء باداء الفعل على الوجه المأمور به فنقول ادى ما امر به كما امر اذا الأداء شيء غير الاجزاء يعني فعل الفعل كما كما امر ماذا يسمى ماذا سمى اداء اذا ليس هو الأداء باعتبار ماذا باعتبار ما يترتب على العبادة لا يمكن القول بان صحه العبادة ينشا عنها الاداء صحيح هل يقال صحه العباده ينشا عنها الاداء يترتب عليه الاداء لا الاداء فعلك انت تفعل وتؤدي ما امرت به على الوجه المامور على الوجه الذي امرت به هذا يسمى اداء اذا لا يمكن تفسر الازابه بالاداء قال السيوطي بعد ذكر هذا التعريف قيل الالزاء واسقاط القضاء ابدا هو فهو مرادف للصحه على القول المرجوح فيهما اي في الالزاء والصحه يعني من رجح ان الصحه هناك مذهب المتكلمين ارجح حينئذ جعل هذا مرجوحه حينئذ فرع على المذهب المرجوح في الصحه فهو مرجوح في النوعين اسقاط القضاء ابدا مرجوح في الصحه ومرجوح فيه في الاجزاء ولذلك قال فهو مرادف للصحه على القول المرجوح فيهما اي في الاجزاء والصحه هذا يدل على ان قوله اي كيف اي أنه رجح هذا القول قال و نعم وناشئ عنها على الراجح فيهما يعني اسقاط القضاء او الاجزاء الاجزاء, الإجزاء, الإجزاء ناشئ عن صحته العباده وهو كذلك قلنا فيما سبق ان الصحيح في تعريف صحة العبادة ان لم يكن منازع فيه المتكلمون وهو كونه تصح العبادة ثم هي في نفسها فاسده ولا يطلب منه القضاء قلنا هذه الصوره لابد من من اخراجها ما عاد ذلك في الخلاف خلاف لفظي ولذلك الخلاف اللفظي كذلك فدل ذلك على انه لا ترجيح إذا كان الخلاف لفظيا بين الاصوليين مع الفقهاء في تفسير الصحة في في العباده حينئذ لا يرجح أحد الطرفين على, على الاخر وان رجح حينئذ يكون الترجيح لا ثمره له فإذا, فإذا كان الأمر كذلك حينئذ يق ما الذي ينشا على الصحه نقول الاجزاء الاجزاء هل ثم مانع اذا اخترنا مذهبا الفقهاء في تعريف الصحه واختارنا مذهب المتكلمين بقيده هل ناخذ كما هو بقيده بكونه نخرج الصوره التي قلنا صوره باطله هل ثم ما يكون خلل في ترجيح مذهب الفقهاء في تعريف الصحه في العباده وترجيح مذهب المتكلمين فيما يترتب على العباده الجواب لا ليس بينهما تلازم هذا شيء وهذا شيء آخر ليس بينهما ارتباطن البت هنا يذلقيل بانه وفاقد الوجهين شرع احمدي لكن نشترط ونقيد هذا الحد بانه إذا تبين له الخلل وجب عليه القضاء ونقول المراد ما يترتب على العباده هو الاجزاء يعني كفايته في اسقاط الطلب حيث تبرئ الذمه لا اشكاله فيه ما إشكال فيه واما جعل ما يترتب على صحة العباده هو عين الصحة هذا فيه نظر لأن الصحه شيء وما يترتب على الصحه شيء اخر قال هنا فهو مرادف للصحه على القول المرجوح فيهما وناشئ عنها على الراجح فيهما يعني نقول على القولين السابقين في تعريف الصحه في العبادة يلزم أن نقول الصحيح أن الاجزاء ناشئ عن الصحه وليس هو عين الصحه سواء عرفنا صحة العبادة بمذهب المتكلمين أو بمذهب الفقهاء فالصحه شيء وما يترتب على الصحه شيء شيء اخر والخلف لفظي في مثل هذه مسائل في الجمله إلا ما ذكرناه سابقا قال المحل فصحة الصحه منشا على القول الراجح فيهما أي الاجزاء والصحة مرادفه للمرجح فيهما وهذا الذي خاله الصوت ذكر في كتابه ومما يفترق فيه الصحه عن الاجزاء يعني مما ينتقد تعريف الاجزاء عند الفقهاء أن ثم فرقا بين الصحه والاجزاء بدليل ماذا؟ بدليل أن الصحه يوصف بها العقد والعباده صحيح؟ الصحه يقال عباده صحيحة وعقد صحيح اما الاجزاء فهو خاص بالعباده حينئذ نقول فرق بين الصحة والعباده فالصحه اعم والاجزاء خاص من مطلق الصحه بدليل ان العقد يوصف بالاجز العقد يوصف بالصحه ولا يوصف بالاجزاء فنقول عباده مرزئه عباده غير مرزئه عقد مرزئ لا ليس عندنا العقد مرزئ وعقد غير مرزئ اذا فرق بين الصحة والجزاء فلزما من ذلك ان نفرق بين الصحة والاجزاء فاختيار الفقهاء بكون بكون اجزاءه اسقاط القضاء فيه نظن في في نظمه قال هنا ومما يفترق فيه الصحة عن الاجزاء أن الصحة تكون في كل مطلوب وغيره وفقا غيره غير المطلوب ما هو العقد في كل مطلوب واجبا كان أو مندوبا على الخلاف هل يعم الاثنين أو يختص بالواجب وغيره أي غير المطلوب هو المعاملات العقود فيقال عقد صحيح وعبادة صحيحه وعقد غير صحيح وعباده غير غير صحيحه واختلف في الالزاء هل يعم كل مطلوب بخلاف طبعا بخلاف الجزاء فلا يوصف به العقد فلا يقال عقد مجزي ولا يقال عقد غير غير مجزي واختلف في الالزاء هل يعم كل مطلوب من واجب ومنذوب او يختص بالواجب فلا يوصف المندوب بالالزاء على قولين اشار من الناظم بقوله ولم يكن وقيل اسقاط القضاء ابدا ولم يكن في العقد بل ما طلب يخصه وقيل بالذ وجبا ما هو ذا الجزاء قلنا يقال عباده ها مرزئه هل كل عباده بمعنى ان العباده يقال صلاه الفجر مرزئه سنه الفجر مرزئه او يختص بالواجب قولان قولان حينئذ اذا قيل بكون الاجزاء يختص بالعباده يعني بالمطلوب مطلوب فعله حينئذ يشمل ماذا يشمل الواجب ويشمل المندوب فهل يوصف كل منهما بالاجزاء هذا فيه قولا للاهل العلم قال هنا ولم يكن الضمير الذي واسمه يكن يعود على الاجزاء لم يكن اي الاجزاء نفيا او اثباتا لانك تقول عباده ملزئه عباده غير غير ملزئه والحكم الشرعي مر معنى أنه تارة ان يكون بالاثبات تارة ان يكون بالنفي في أول الدروس قلنا الحكم الشرعي تارة ان يكون بالاثبات وتارة ان يكون بالنفي تقول هذا محرم اثبات هذا ليس بمحرم هذا نفي اذا قلت ليس محرم هذا حكم شرعي او لا حكم شرعي او لا حكم شرعي نقول هذا محرم هذا غير محرم هذا واجب هذا ليس بواجب اثباتا ونفيا كل منهما حكم شرعي اذا الالزاء اثباتا ونفيا يعني يكون بهذا ويكون بذاك ولم يكن اي الالزاء هذا ضمير عوده الى الالزاء نافيا او اثباتا في العقد لم يكن يعني لم يوجد في العقد لم يكن هو في العقد لذلك يعني فاعل يكن تحتاج الى ماذا هنا وان كان ذو عسره كان هذه ما نوعها تامه ولم يوجد في العقد يعني الجزاء لم يحصل لأن كان كانت تامه تبصر بالوجود وبالحصول وبالثبوت المناسب لم يكن في العقد لم يثبت في العقد لم يحصل في العقد لا باس به اينيد ان بلفظ فيه معنى اللزوم ولم يكن هو ايلزاء الضمير كن فاعلا انا قصد اسم يكن الضمير الظاهر يكون, يكون فاعلا ولم يكن في العقد فلا يوصف به يعني العقد فلا يقال عقد مجزي في الاثبات ولا يقال عقد غير مجزي في في النفي بل ما طلب ها يخصه بل هذه للانتقال هل ابطل ما سبق هل هي للابطال جواب لا لان الحكم السابق ثابت لم يكن في العقد بل ما طلب اذا الحكم السابق كما هو وهو نافي حصول الاجزاء في العقود والمعاملات بل انتقل بل, بل, بل يكون بل يكون قدر يكون في ما طلب يعني يكون في, في المطلوب اذا بل هذا حرف انتقال وقوله ما طلب هذا معطوف على قوله العقد صحيح ولم يكن في العقد بل يكون في ما طلب وما موصول مع الذي وطلب هذا فعل ماضي غير الصيغه والالف للاطلاق وطلب الضمير هنا نائب الفاعل يعود الى, إلى ما وا ما الى ما؟ حينئذ ما الموصوله مع صلتها في قوة المشتق يعني المطلوب لم يكن في العقد بل يكون في المطلوب عمم هنا حينئذ يعم الواجب والمندوب بل ما طلب اذا طلب المراد به المطلوب فبل هنا للانتقال بل يكون في المطلوب من واجب او مندوب يخصه هذه الجمله نعت ل اي شيء او حال شراب يخصه ضمير يعود الى ماذا ها مذاق ولم يكن في العقد بل ما طلب مطلوب يخصه ها الضمير المستتر يعود الى الاجزاء يخص الاجزاء هو الى المطلوب نعم احسنت يعود الى الى المطلوب اذا يخص الاجزاء المطلوب يخص الاجزاء المطلوب عندنا ضميران ضمير, عن؟ ضمير مستتر وهو الفاعل يخص وعند الضمير الذي هو المفعول به الضمير البارز يعود إلى المطلوب الى المطلوب شي تقول الى ما والضمير المستتر يعود الى الى اعود إلى الاجزاء بل المطلوب حاله كونه خاصا به حاله كوني خاصا به الجمل بعد معرفه احوال وكونه معرفه فكونه حالا أقرم كونه حالا اقرب بل يخصه أي يخص المطلوب يعني الاجزاء يخص المطلوب يعني الوصف والاجزاء خاص من الصحه يخصه اثباتا أو نفيا يقال عباده مرزي مطلوب مرزي عباده مرزي و غير غير مرزي غير مرزي واضح هذا قال المحل ويختص الاجزاء بالمطلوب من واجب ومنذوب أي بالعباده لا يتجاوزها إلى العقد المشالك لها بالصحه فلا يستعمل لفظ الاجزاء في العقد اثباتا ولا نفيا وتتصل به العباده اي يستعمل فيها اثباتا ونفيا هذا واضح ولم يكن في العقد يعني لا يوصف العقد بالارجاء مطلقا لا إثباتا ولا نفيا بل يوصف المطلوب بالارجاء مطلقا من واجب ومنذوب اثباتا ونفيا وقيل باللذ وجب قيل هذا يدل على أن المصنف اختار ما اختاره اكثر المشهور أن الارجاء عام يشمل كل مطلوب يعني يقال سنتنا اه وتر مرزي ولا نهو سنه وصلاه غير مرزئه فيوصف بها الندب كما يوصف بها الواجب حينئذ وقيل باللذ يعني يختص الالزاء باللذ وجب عرفنا باللذ هذا باسكان الذال وحذف الياء لغة في الذي اختصار باللذ وجب اه الالف للاطلاق يعني بالواجب به بالواجب فدل ذلك على أن النظم لم يقتره هذا القول بمعنى ان الاول ما المشهور أنه يعم المطلوب واجبا كان أو او مندوبا وقيل الاجزاء يختص باللذ وجب اي بالواجب دون المندوب الالف للاطلاق والمعنى أن الاجزاء لا يتصف به العقد وتتصف به العبادة الواجبه والمندوبه وقيل الواجبه فقط ومنشا الخلاف سبب الخلاف حديث ابن ماجه وغيره مثلا اربع لا تجزي في الاضحى اربع لا تجزي في في الاضحى الاضحيه من قال بأنها سنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الاجزاء في السنه اذا عما ما قال لا تجزي والاضحيه واجبه قال النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ماذا الاجزاء او اطلق الاجزاء في الواجب اذا حكم الاضحيه له دور في الترجيح كمثال هذا واللي قال مثلا وحديث كذلك فالسعمل الاجزاء في الاضحيه وهي مندوبه عند عند عند الحنابل كذلك واجبه عند غيرنا كابي حنيفه, كأبي حنيفة عند الاضحيه واجبة اختيار شخص سلام التيمي الله تعالى فهي واجبته حينئذ السعمل ماذا اطلق الاجزاء في الواجب وعند الشافعيه والحنابل اطلق الاجزاء على المندوب على على المندوب. وحديث ان صح يجزئ من السواك الاصابع والسواك منذوب اتفقا هذا لو صح فانه لا يصح لكن يذكروا صليون يجزئ من السواك الاعصاب سواك من السواك والسواك هل قال أحد بالوجوب جوابا لا فدل على أنه يطلق على المندوب أنه يجزئ ومن استعماله في الواجب اتفاقا حديث الدارقطني وغيره لا تجزي صلاه لا يقرا الرجل فيها بام القران لا تجزي صلاته هذا واجب باتفاق واجب باتفاق على الخلاف في ماذا هل يترتب فواتها بطلان عبادته لا مساله اخرى يعني الوجوب مره معنى انه انه أعم من الركن كل ركن ها واجب ولا عكس فالبحث هنا في اثبات ماذا إثبات أن قراءه الفاتحه في الصلاه ليست مندوبه وانما هي اعلى من, من ذلك بدرجات فدل على انه واجب يترتب عليه ماذا البطلان أو لا مساله اخرى وصاب انها ركن لكل فرض كل صلاه نافله كانت أو او فرضا إماما كان أو معموما أو منفردا مطلقا لعموم من النصوص دل ذلك على ماذا على انها ركن فيها لذلك عبر بي لا تجزيوا لا تدئ صلاه لا يقرا الرجل فيها صلاه نكرة في سياق النفي فتعم وعبر به نفي الاجزاء فدل على أن الاجزاء يستعمل في في الواجب اذا الخلاصة أن الخلاف في الاجزاء هل يستعمل في المندوب أو يختص بالواجب دون المندوب الخلاف فيه فرع عن ثبوته في بعض الاحاديث وهذا من غرائب الاصل لكم ماذا الاصل يكون الاصل مؤصله ثم نطبقه على على الفروع لكن هنا جاء الاصل ناشئا عن الفروع وهذه طريقه الفقهاء في التاصيل يعني طريقه الحنفيه ينظرون في الفروع ثم ياخذون منها قواعد اصول حينئذ من فسر من كانت الاوضحيه عنده سنه فلا شك أن الارزاء يطلق على المندوب ومن نفى انه استعمل هذا اللفظ في الشرع في المندوب حينئذ الخاصه الواجبي بالجزاء خاص الواجبي بالجزاء الواجب ولما كان المشهور عند فقهاء ان الاضحيه سنه لذلك أطلق القول وصار مشهورا صار صار مشهورا ومن قال بانها واجبه حينئذ إلى دليل أن الشارع قد استعمل الاجزاء اثباتا أو نفيا في المندوب فمن ثبت عنده نص فليعمم للجزاء ومن لم يثبت فالالزام من ظاهره ومفاده في لسان العرب الاصر أنه مختص بالواجب إلا إذا استعمل في لسان الشرع اطلاقه على المندوب فمن ثبت عنده ان الاضحيه سنه حينئذ قال به ومن ثبت عنده حديث يجزئ من السواك الاصابع فليقول به ومن لم يثبت فالاصر أنه مختص بالواجب هذا الاصرف والعلم عند الله قال العطار معنى كون هذا الحديث وما شاكله من شاء الخلاف وهذا يعني يعتبر من الغرائب عند الاصوليين خلاف اصلي سببه منشاء في فهم الحديث هذا لا نظير له الا ان شاء الله يعني المسائل الفرديه والا اصل يكون العكس يقعدون قاعده بما هو عام في, في لسان في في الشرع لا نقول لسان الشرع نقول في الشرع حينئذ نقول بما هو عام في الشرع ثم بعد ذلك ينظر في في الفروع كسائر القواعد لكن كان هذا ليس بقاعده يعني لا ينبني عليه شيء سمينا المندوب مرزا او غير مرزا اطلقنا عليها او لا, لا ينبني عليه فرع البتة وقع فيه النزاع قال العطار معنى كون هذا الحديث وما شاكله منشا الخلاف ان من قال بوجوب كل ما وصف فيها بالالزائي لما قام عنده من دليل الوجوب قال لا يوصف بالالزائي الا الواجب الا الا الواجب ومن قال بالمندوب ولو في حديث منها لما قام عنده من دليل الندب قال يوصى به كل من الواجب والمندوب يعني ينظر فيه من دليل خارج فاذا قيل لا يجزئ من الاضاح الدليل هذا لا يدل على الوجوب وإنما نحتاج الى دليل منفك خارج يدل على أن الأضحية واجبة ثم نقول استعمل الشارع الاجزاء في الواجب ونحتاج إلى دليل منفصل يدل على أن السواك مثلا بالاصابع أنه سنه ثم نقول قال يرجئ من السواك الاصح فاستعمل الاجزاء في المندوب وأما الحكم على كون ما ذكر في النص بكونه واجبا أو ليس بواجب من لفظ الاجزاء اثباتا أو نفيا فلا اصل عدم ولا اصل لكن المشهور هو ما ذكرته سابقا ولذلك يستدل بالحديث السابق لا ترجئ صلاه لم يقرا فيها الرجل بأم الكتاب على انها واجبة على انها واجبة لانه والله علم لم يثبت لفظ الاجزاء لا إثباتا ولا نفيا في مندوب أنا لا اعرف مثالا له في المندوب انما جاء في الواجبات جاء في الواجبات والوضحه الصواب واجبة قال الكمال ومن هنا يظهر لك أنه لا يلزم كون ابي حنيفه قائلا بالأول لقوله بوجوب الاضحيه يعني اذا قال ابو حنيفه الاضحيه واجبه اذا ناخذ من هذا أن ابي حنيفه يرى ان الاجزاءه الذي دل على وجوب الاضحيه لا لا يلزم لماذا لانه قد يكون وجوب الأضحية اخذه من دليل منفصل ليس من ذات الدليل لماذا الاحتمال أن الاجزاء اثباتا ونفيا يطلق على المندوب فنحتاج الى نص عن ابي حنيفه يدل على ذلك فلا نقول بأن ابي حنيفه يرجح بكون الاجزاء عاما في الواجب والمندوب وأنه قد دل على الوجوب كون ماذا كوننا على العكس أن ابي حنيفه يرى أن الاجزاء مختص بالوجوب لماذا لكون الاضحيه واجبه عنده قل لا لماذا لانه الاصل ان وجوب الوضيحيه يكون لدليل منفصل هذا الاصل فيه ثم هل استعمل الشارع ذلك اللزوم وعدمه في الواجب او لا مساله اخرى قال الكمال من هنا يظهر لك انه لا يلزم كون ابي حنيفه قائلا بالاول يعني انه يختص بالواجب لقوله بوجوب الوضحيه لا يلزم ان يكون بحنيفه قال ماذا أن الالزام خاص بالواجب لكونه قال بوجوب الأضحية هذا ليس بلازما ليس بلازم لماذا لأنه يحتمل عنده أن الأضحية ثبتت بدليل منفصل وأن الاجزاء يستعمل في النوعين لا مانع منه اولا لا مانع ان يكون الاجزاء اثباتا ونفيا يستعمل في المندوب والواجب وأن دليلا منفصلا دل على وجوب الأضحية كما قد يهمه كلام الشارح فهذا القول غير معروف عنه في أصول الحنفيه ولو قال به يعني الزاء لا يستعمل إلا في الواجب وانه أخذ حكم الأضحية من قوله لا تجزئ قال ولو قال به لورد لو عليه أن الاستنجاء عنده مندوب وقد وصف بالاجزاء في حديث ابي داوود وغيره اذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فإنها تجزئ عنه أي تجزيه لذلك وهو يرى الند والسعم للالزاء في في لو كان الالزاء عنده خاصا بالواجب لزمه ان يقول بوجوب الاستجماع ثلاثه احجار والصواب انه يجب صوابنا كما مر معنا والحاصل ان قوله بصحه الدين والدين للزاء اي الكفايه بالفعل في اسقاط ان تعبد وقيل اسقاطه الاسقاط بالرفع اسقاط, اسقاط, اسقاط القضاي ابدا ولم يكن في العقد بل ما طلب يخصه وقيل باللزم وجب بصحة العبادة يترتب اجزاءها أي اجزاء العبادة ينشا عن صحتها فليس اجزاء العبادة هو عين الصحه بل الصحه شيء والاجزاء شيء شيء اخر وهذا يضعف مذهب الفقهاء لانهم جعلوا الاجزاء هو عين الصحه عرف الصحه في العبادة باسقاط القضاء وعرفوا الاجزاء باسقاط القضاء وهو الشيء العين او الشيء ب بعينه وهذا ضعيف فيقال صحه العباده واجزاءت وقد قيل في معنى الاجزاء هو الكفاية في اسقاط التعبد قال المرداوي هو الأظهر وعبر بقوله وهو الصحيح فاذا صحه العباده ترتب الاجزاء وهو اسقاط التعبد وينقل عن المتكلمين قال المردويه وهو الصحيح لكن بالقيد الذي ذكرناه ليس على اطلاقه ليس على على اطلاقه لان بعض المتكلمين يرون أن العبادة إذا وافق ظن المكلف وتبين له حدثه حينئذ لا يلزم القضاء قلنا لا هذا الخلاف معه خلاف جوهري وهو قول باطل قول باطل وقيل الجزاءه الكفايه في اسقاط القضاء وينقل عن الفقهاء على ما سبق تقريره في الغايه في الصحه لانه قريب من معنى الصحه ولكن الفرق بينهما من وجهين احدهما ان محل الصحه اعم من محل الاجزاء كما سبق محل الصحه العقد والعبادة محل الاجزاء العباده فقط اذا صار عام فان صحته مورده العباده وغيرها ومورد الاجزاء العباده فقط الثاني من الفوارق أن معنى الاجزاء عدمي ومعنى الصحه وجودي لاننا قررنا على التعريفين السابقين لابد أن تكون الصحه موافقه للشرع لابد من هذا ثم مساله اسقاط القضاء وعدمه وهذه مبنيه على موافقة الشرع حينئذ كل منهما لابد من قدر مشترك أن تكون العباده هذه موافقه للشرع هذا ولاصر يكون العقد موافقة لما جاء به الشرع تكون عباده موافقه لما جاء به الشرع ثم بعد ذلك فالاختلف مشاوا يختلفوا مشاوا ثاني ان معنى الاجزاء عدمي ومعنى الصحه وجودي وذلك لان العباده الماتيه بها على وجه الشرع لازمها وصفان يعني كل عبادة جاء بها على وجه الشرع يعني مستجمعه للشروط والأركان والواجبات منتفي عنها الموانع لازمه وصفان وجودي وهو موافقه الشرع موافقه الشرع وهو الصحه امر وجودي يعني العباده شيء كائن قلنا فيما سبق وفاق ذي الوجهين الفعل الذي يكون في الذهن او الواقع ها اي فعل الفعل الصلاه لها لها لها محل في الذهن هل تتصور الان ان تقوم تصلي وتفعل ما شئت كذلك ولا وقوع حينئذ الصحه وصف لاي شيء للواقع اذا الصحه شيء وجودي شيء وجودي أو موافقه الشرعي لازمه وصفان وجودي وهو موافقه الشرع وهذا هو الصحه والاخر عدمي وهو سقوط التعبد به أو سقوط القضاء على الخلاف فيه وهذا هو الاجزاء الاجزاء أمر عدمي لماذا عدم المطالبه بفعل العبادة بدئه الذمه سقط الطلب هذا أمر وجود أو معنوي معنوي لانه اعتباري ومعنى المراد بكونه عدمي ليس المراد انه لا وجود له لا هو له وجود لكنه أمر معنوي يعني اعتبار يكون في في الذهن قال البرماوي قلت وفرق ثالث أن الاجزاء مرتب على الصحه فالاجزاء حينئ كون الفعل على وجه يسقط التعبد يعني طلب لا نفس السقوط ولا الاسقاط كما وقع لبعض الاصوليين وكذلك عرفنا أن الاجزاء فرع الصحه وليس هو عين عين الصحه فاذا فسرنا الاسقاط او السقوط وعرفنا الاجزاء بانه السقوط او الاسقاط حينئذ جعل الصحه عين عين الاجزاء هذا باطل لا يصح بل الصحه اصل والاجزاء فرع ففعل المامور به بشروطه يستلزم الاجزاء اجماعا فعل المأمور به بشروطه يعني على الوجه الشرعي على الوجه المخصوص يستلزم ماذا الاجزاء ولا شك ان المستلزم المقتضي غير المقتضى وهذا محل اجماع حينئذ لا نحتاج الى دليل منفصل يدل على الاجزاء صحيح ام لا اذا اتى بالصلاه مستجمعه للشروط موافقه للشرع ارجاء أو لم تجزي هل نحتاج إلى الشرع لياتي دليل خاص ليدل على أن هذه الصلاه مرجئه قل لا ايقاعها على الوجه الشرعي يلزم الالزاء الالزاء حكم شرعي ووقوعها على وجه الشرع حكم شرعي وعرفنا أن الحكم الشرعي قد يثبت بدلاله الارتزام اذا فعل المأمور به على الوجه الشرعي بشروطه يسلزم الالزاء فلا نحتاج الى دليل منفصل يدل على كون العباده مرزئه أو غير او غير مرزئه إذ فسرنا الالزاء باسقاط التعبد فالامتثال محصل للإرزاء بلا خلاف قال ابن مفلح الالزاء امتثال الأمر الالزاء امتثال الامر يعني موافقه الشرع امتثال, امتثال الامر الأمر الامر الامر به هنا الطلب اذا موافقه الشرعي ففعل المأمور به بشروطه يحققه اجماعا هذا القول السامي واذا فسرنا الاجزاء بالكفايه في اسقاط القضاء على مذهب الفقهاء فعلى هذا القول يستلزم الاتيان بالماموري به بشروطه الاجزاء ايضا عند الأكثر عند عند الاكثر يعني على مذهب المتكلمين يستلزم الاجزاء اجماعا وعلى مذهب الفقهاء يستلزمه عند الاكثر وحكى اجماعا كذلك حكى اجماع قال ابن مفلح وكذا ان فصلنا الاجزاء بسقوط القضاء عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين بمعنى أننا لا نحتاج ماذا الى دليل منفصل يدل على, على اللزمه بل فعل المأمور به يستلزمه وإذا كان كذلك حينئذ قد دلاله التزام معتبره في اثبات الاحكام وإلا والا لكان الامر بعد الامتثال مقتضيا اما لما فعل وهو تحصيل الحاصل وإما لغيره يعني اذا فعل ما أمر به اتى بالعباده على الوجه الشرعي حينئذ نقول هل برئت الذمة اولى ها برئت الذمه لو قيل بانها لم تبرئ الذمة ولم يسقط الطلب اذا صار ماذا صار الفعل مطالبا به مرة اخرى وهذا يكون من تحصيل الحاصل ومعلوم أن تحصيل الحاصل هذا ممتنع واذا كان ممتنعا لا يتعلق به الخطاب الشرعي أو غيره فما هو يعني اذا بقي الأمر كما هو بعد الاتيان امر بصلاه العشاء فقام فصلى كما هي يقطع بانه على طهاره الى اخره نقول سقط الطلب سقط الطلب بمعنى انه برئ ذمته مماذا من, من متعلق هذا الخطاب فلم يتعلق به ف لو قيل باننا نحتاج إلى دليل آخر يدل على الاجزاء قلنا بقي الطلب واذا بقي الطلب إذا ماذا يحصل إذا صلى العشاء مره عنيد هل يمكن اعادتها وهي فرض هذا محال لأن يكون من تحصيل الحاصل فانت علق بالصلاه بعينها كان من تحصيل الحاصل انت تعلق بغيرها فما هو وقال أقيم اقيم صلاه العشاء نحتاج الى شيء آخر والمخالف في هذه المسألة ابو هاشم عبد الجبار فانه مقالا لا يستلزم الاتيان بالمأمور به الاجزاء ولابد من دليل منفصل يدل على انها مرزئه فجعلوا الصحه شيء والاجزاء شيء آخر والاجزاء لا يثبت إلا بدليل منفصل وأما فعل المأمور به على وجه شرعي هذا لا يستلزم الاجزاء وهذا باطل بل الصواب انه يستلزم الاجزاء قال كما لا يستلزم النهي ان كما لا يستلزم النهي الفساد ونقله بالمفلحان ابن البقلاني قابلها الفساد والبطلان والفرق لفظا قدر را النعمان قابلها هذا ما يقابل الصحه وهو الفساد والبطلان قابلها اي قابلها ها ضمير يعود الى الى الصحه أي مطلق الصحه بالمعنيين السابقين صحه في العباده والصحه في المعامله الفساد بالرفع على انه فاعل والبطلان بالرفع له معطوف على سابقه قابلها الفساد اي قابل الصحة مطلقا والضمير عائد على مطلق الصحه لا على صحه العقود فحسب ولا على صحه العبادات فحسب بل على النوعي عندنا عقد فاسد كذلك كما عندنا عقد صحيح وعندنا عباده فاسده باطله كما ان عندنا عباده صحيحه ودل ذلك على ان الامر هنا عام الفساد والبطلان الفساد والبطلان فسد فسد كنصرى وكرما كنصرى فسد يفسد فسودا يفسود كرما يكرم اذا باب نصر هذا المسؤول من باب نصر وكرم وفسادا وفسودا ضد ضد صلوح صلوح صالح اي الفساد يقابل الصلاح الصلاح هو الصحه صحيح صلاح هو الصحه يقابل ماذا الفساد اذا الفساد ضده الصلاح فهو فاسد وفاسد كريم فسد يفسد كرما يكرم فهو كريم اذا فسد كان ناصر ينصر فهو ناصر فسد يفسد فهو فاسد كرما يكرم فهو كريم فسد يفسد فهو فاسد على نفس السنن اذا فسد يفسد فيل ورجاء واما البطلان فالاصل فيه بطلان على وزن فعلان قال ابن فارس الباء والطاء واللام اصل واحد وهو ذهاب الشيء وقله مكفه ولبث ذهاب الشيء يكفينا ذهاب الشيء يعني عدم بقائه لم يلبث ولم يبقى مكانه وهذا مناسب لمعنى البطلان في الاصطلاح وهو ذهاب الشيء وقله مكفه ولبث يقال بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا لم يذكر بطلانا لم يذكر بطلانا قال بطل الشيء يبطل بطلا كصلح ها بطولا فعولا لم يذكر بطلانا وفي مختار الصحاح الباطن ضد الحق والجمع اباطين على غير قياس كانهم جمع ابطيل وقد بطل الشيء من باب دخل دخل يدخل نصر ينصر دخولا وبطولا وقد بطل الشيء من باب دخل وبطلا أيضا بوزن صلح وبطلانا بوزن طغيان ثبت بطلانا أنه انه مصدر لانه قد يشيع عند بعض أرباب الحقائق العرفيه مصدره ليس بمصدرا ليس بمصدن بطلان هذا ثابت وفي قاموس بطل بطلا وبطولا وبطلانا بضمهن ذهب ضياعا وخسرا ذهب ضياعا وخسرا ثم قال الباطل ضد الحق يجمع على اباطل اذا ما هو الفاسد هو الذاهب خسرا هو الذاهب ضياعا وخسرا وكما قال ابن فارس ذهاب الشيء وقله موكثه ولوث فهو مناسب للمعنى الصلاحي مناسب للمعنى الصلاحي قابلها الفساد والبطلان أي قابل الصحه مطلقه الصحة الفساد والبطلان والصحه معلوم ان فيها خلافا في تعريفها كذلك فسياتي الخلاف بعينه في تعريف الفساد والبطلان كذلك وفاق الوجهين عدم ووجهين اسقاط القضاء عدم اسقاط القضاء على الخلاف فاذا عرفنا الصحه على مذهب المتكلمين موافقه وقوع الفعل وموافقه وقوع موافقه وقوع الفعل ذو الوجهين الشرعاء حين نقول ماذا عدم موافقتي عدم هذا الفاسد والباطل واذا قلنا اسقاط القضاء حين عدم اسقاط القضاء هذا المقابل له من حيث المعنى الصلاح يقابله الفساد والبطلان فياتي بتفصيله الخلاف السابر فمن قال صحه وقوع الفعل كافيا في اسقاط القضاء قال البطلان هو وقوعه غير كاف للاسقاط من قال بان الصحه وقوع الفعل كافيا في اسقاط القضاء قال البطلان هو وقوعهم غير كاف لاسقاط القضاء يعني عدم اسقاط قضاء في العبادة ومن قال الصحه موافقته ذي الوجهين الشرع قال البطلان مخالفته ذي الوجهين الشرع فعلى هذا لو صلى المتطهر العكسنا لو صلى المتطهر ظانا انه محدث فهي باطله على القولين صلى المت... هو يظن انهما هو متطهر من نفس الامر فصلى ظانا انه محدث انه محدث. هل تصح صلاته ام لا على القولين يجب عليه قضاء مذهب المتكلمين لانه لم يوافق الشرع في ظنه هو محدث وافق الشرع لم يوافق الشرع على مذهب الفقهاء هل اسقط الطلب قضاء لا لم تسقط القضاء اذا هي باطلة على المذهبين فعلى هذا لو صلى المتطهر يظن أنه محدث وجب القضاء على القولين على القمع مع اختلاف التعليل مع اختلاف التعليل وجب القضاء يعني اتفقوا على الحكم فعلى هذا لو صلى المتطهر يظن عرفتم الفرق بين الصورتين السابقة هو يظن ماذا أنه متطهر في نفس الأمر هو محدث اين هي صحيحه على مذهب المتكلمين باطل على مذهب الفقهاء إذا تبين حدث هنا العكس هو في نفس الأمر متطهر لكنه ظن ماذا أنه محدث ففصلى اين اذا باطل على على القولين فاختلفا هناك واتفقا هنا وجب القضاء على القولين لكن عند المتكلمين لكونها باطله بالمخالفه تعليل لكونها مخالفه للشرع وعند الفقهاء لفوات الشرط وهو عدم وهو العلم بوجود الطهاره لا بد ان يعلم فكل منهما مخالفه الفعل ذي الوجهين وقوع عن الشرع وقيل في العباده عدم اسقاط القضاء فهو البطلان مترادفان قال هنا قابلها الفساد والبطلان لم يقل مترادفان صحيح الفساد والبطلان مقابل الصحه بقي مساله اخرى هل الفساد بمعنى البطلان البطلان بمعنى الفساد فيهما قولا مذهبا قالوا الفرقه لفظا قدر النعمان اذا ما يقابل تفريق النعمان ابي حنيفه رحمه الله تعالى ما يقابل ما هو ترادف لقول الفرقه اذا عدم الفرق مقابله لم يذكرهم لم, لم يذكروا حينئذ نرجع الى الاصل فهما مترادفان قالوا بطلت العباده وفسدت بطلت العباده وفسدت وهذا مذهب جمهور الاصوليين ان البطلان والقضاء مترادفان عندنا الحنابل وعند الجمهور فنقول بطلت العبادة وفسدت فهما مترادفان كل فاسد باطل وكل باطل فاسد اذا بينهما فرق الجواب اولا لا فرق بينهما البته وهذا مذهب احمد والشافعي واصحابهما وغيرهم سواء كان في العبادات أو في المعاملات فهما معا يعرفان بتعريف واحد الفاسد والباطل كالفرض والواجب ما هو الفرض يعرف بما عرف به الواجب كلاهما اسمان لمسمى واحد كذلك الفساد والبطلان والفاسد الباطل اسمان لمسمى واحد فهو في العباده عن عبارة عن عدم ترتب الاثر عليها أو عدم سقوط القضاء أو عدم موافقه الامر وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب لاثر عليها على الخلاف السابق في الترجيح والفرقه يعني بينهما بين الفاسد والبطلان بين الفساد والبطلان الفرقه هذا اعرابه إذا اذا قلنا والفرقه لفظا لفظا حال الاصل وقد را النعمان الفرقه لفظا حال كونه هذا الفرق افضل خلاف معه لفظيا كالخلاف معه في المساله الفرض والواجب اذا والفارقه هذا مفعول لقوله قد را مفعول به مقدم وفي نسخه والفرقه لفظا قدر النعمان قد رأى النعمان من التقدير من, من التقديم هنا هذان هما مفترقان في اللفظ قطعا فقد التفريق بينهما في المعنى ولذلك لا يتعث بمعنى التقدير فيه بعد في في بعض انما الصواب قال قد را يعني ذهب را هنا بمعنى ذهب واختار ذهب النعمان إلى الفرق بين الفساد والمضلان واما التقدير هذا انما يكون في اللفظين المتحدين لفظا يقدر هذا له معنى وهذا له معنى كما يقول النحاة الفلك قدره تارة بانه جمع وتارة يقدره بانه مفرد كذلك يعني باعتبار الضمه اذا التقدير انما يكون في اللفظين المتحدين هذا له معنى وهذا له معنى وعما بين اللفظين المختلفين العصر فساد البطراصل ماذا التباين هذا اصله كما تقول ارض والسماء لا بينهما التباين لكن في الصلاح هما مترادفا والفرقه اي بين الفساد والبطلان قدر النعمان وفي نسخه قدر النعمان من التقدير قال ابو حنيفه متباينان يعني الفساد له معنى مغاير لمعنى البطلان والعكس بالعكس فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية باصاله ابتداءا لم يشرع حينئذ نقول هذه باطله كبيع ما في البطون هذا لم يشرع صالة حينئذ نقول هذا باطل هذا باطل وال ما سرع باصله ومنع بوصفه يعني في الاصل هو مشروع كالبيع هذا الاصل درهم بدرهم جائز اولى جائز لكن بعده بدرهمين صارت وصف زائد على اصل العقد هذا يسمى ماذا يسمى فاسدا يسمى فاسدا والباطل عنده ما لم يشرع بالكليه تبيعي ما في البطون لا يجوز الجهاله والفاسد ما شرع باصله ولكن امتنع لاجتماعه على وصف كالربا قال في البحر وعند الحنفية يفترقان يفترقان فرق يفترقان فرقا العام والأخص لم يجعل المشهور عند الاصوليين ان قول ابي حنيفه ان بينهما التباين كل منهما له معنى آخر مغاير للاخر لكن في البحر الزركشي قال لا عنده ماذا عنده أن بينهما العموم والخصوص العموم والخصوص ولذلك قالوا عند الحنفية يفترقان فرق الأعم والاخص كالحيوان والانسان كل إنسان حيوان ولا ولا عكس اذ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا كل فاسد كل باطل فاسد كل انسان حيوان اذا ايهما الاخص ايوم الاخص كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا الباطل اخص يعني كل باطل فاسد زنه كل انسان حيوان انسان خاص من من حيوان وليس كل حيوان إنسان وليس كل فاسد باطل هنئذ يكون الاخص هو الباطل والفاسد اعم فقال الباطل ما لا ينعقد باصله كبيع الحر هذا لا ينعقد من اصله والفاسد ما لا ينعقد دون اصله كعقد الربا على التفسير السابق فانه مشروع من حيث انه بيع وممنوع من حيث انه عقد ربا والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح هنا جاء وجه الاعم والاخص البيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في افاده الملك إذا اتصل بالقبض اذا الفاسد يثمر والباطل لا يثمر اذا في فرق او لا بينهما فرق, بينهما فرق الفاسد يترتب عليه ماذا الملك وعما الباطل فلا قال والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في افاده الملك إذا اتصل بالقبض فجعلوا الفاسد رتبه متوسطه بين الصحيح والباطل اما الباطل فلا يثمر وهو نظير مذهب الجاحظ وعندنا لا فرق بين الباطل الفاسد بل هما سواء في المعنى والحكم وبه قال احمد واصحابه قال في التحبير وتحرير مذهبه في ذلك يعني مذهب حنيفه ان العوضين لان المشهور عند ابي حنيفه ولم يذكره أكثر الاصولين وانما يذكره ماذا الاحناف انهما سياني في باب العبادات مفترقان في باب المعاملات لكن اكثر الاصولين هذا لا تكن تجد ما وقفت عليه منذ يومين أن أحد من الاصولين نص على أن ابي حنيفه يرى التفريق في المعاملات دون العبادات فهما مترادفان عندهم في العبادات هذا يذكر الاحناف في كتبهم يعني عباده باطل عباده فاسده مترادفان فوافق الجمهور في ترادف الف الصلاحين الفساد والبطلان في العبادات وانما ماذا خالفوا في في المعاملات ولذلك الامثله التي يذكرها الاصوليون كلها ماذا كلها في المعاملات هذا يرشح ما او يرجح ما ما ذكرناه انهما سيان مترادفان في العبادات مفترقان في المعاملات قال هنا في التحبير وتحرير مذهبه في ذلك أن العوضين عوضين هذا يكون في المعاملات كذلك العوضين يكونوا في في المعامله ان كان غير قابلين للبيع هذا باطل يعني السلعه المبيع والثمن كل منهما غير قابل للبيع يعني كله منهم محرم هذا يسمى ماذا يسمى باطلا يسمى فالمبيع محرم كما لو اشترى ما في البطون بالدم ها اين الثمن الدم ما دخلت عليه الباء فهو الثمن اشترى الملاقيح ما في البطون اجلنا هذا محرم للجهاله قول واحده كذلك الدم بيع الدم او كون الثمن دمنا حين نقول هذا محرم اذا هنا وقع المبيع والثمن ماذا كل منهما غير قابل للبيع هذا يسمى باطلا هذا إن كان غير قابلين للبيع كالملاقيح قال ابو عبيد الملاقيح ما في البطون وهي الاجنه والمضامين ما في اصلا الفحول وما سواه يقاس عليهما قال كالملاقيح بالدم هذا باطل ملاقيح لا يذوبع قوم مبيعا لانه ركن في البيع والثمن ركن في البيع اذا كل منهما محرم على الانفراده فيكون البيع باطلا يكون البيع باطلا فهو باطل قطعا لأن كل واحد منهما لا يقبل البيع البت هذه صوره كان العوضين كل منهما غير قابل للبيع على انفراد هذا باطل قطعا الصوره الثانيه وإن كان باصلهما قابلين للبيع كل منهما قابل للبيع لكن اشتمل على وصف جعل هذا البيع محرما كالدرهم بي بالدرهم هل يجوز ان يكون الدرهم مبيعا نعم هل يجوز ان يكون ثمنا نعم اذا درهم بدرهم الأصل فيه الجواز لكن لما كان درهم بدرهمين اشتمل على وصف فصار العقد ماذا محرمًا لا لذات المبيع لو انفرض عن الوصف ولا لذات الثمن إذا فرض عن عن الوصف انما لوصف خارج عن عن العقد ولذلك قال وإن كان باصلهما قابلين للبيع ولكن اشتمل على وصف يقتضي عدم الصحه كالربا في المعاملات فإن الدراهم باصلها قابلة للبيع وانما جاء البطلان من الزيادة في احدهما او النسيء ففاسد قطعا هذا يسمى فاسدا ليس كالاول ليس كك الاول يسمى باطلا وهذا يسمى فاسدا ومثله في العباده صوم يوم العيد فان اليوم باصله قابل للصوم الصحيح فيه وانما جاء البطلان من الصفة وهي وهي العيد, وهي العيد. صوم يوم العيد يجوز او لا يجوز ها لا يجوز بالاجماع الصحابه بالاجماع قال فابو حنيفه حينئذ نقول ماذا هو اجاز أن يترتب اثر لو نذر أن يصوم يوم العيد حينئذ صح نذره ووجب عليه القضاء لكن لا يجوز أن يصوم هذا اليوم اذا له أثر ام لا له أثر وصوب انه لا ينعقد قال وإن كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن اذا العكس المبيع غير قابل للبيع والثمن قابل للبيع يعني القسمه رباعيه كل منهما غير قابل للبيع كل منهما قابل للبيع اختلفا المبيع غير قابل والثمن قابل والعكس بالعكس صارت الصور اربعه وان كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن كبيع الملاقيح بالدراهم بيع الملاقيح هذا المبيع بالدراهم هذا الثمن بيع الملاقيح هذا محرم والدراهم ليس محيدا أو او بالعكس كبيع ثوب مثلا بدمن المبيع الثوب جائز اولى جائز الثمن الدم اذا عكس الصوره السابقة أو بخنزين ففي كل منهما خلاف اذا صورتان متفق عليهما البطلان قطعا والفساد قطعا هذا متى إذا كان كل منهما غير قابل للبيع فالبطلان قطعا إذا كان كل منهما قابل على الانفراد للبيع ولكن ثم وصم فهو فاسد قطعا ان اختلفا ففيه ما خلاف عندهم قال والصحيح عندهم الحاق الأول بالأول والثاني بالثاني الحاق الأول يعني من الصورتين الاخرىين الذي هو ماذا بيع الملاقيح بالدراهم يعني كون المبيع كون المبيع يحرم بيعهم فرادا والثمن الاصول في الجواز هذا يلحق بماذا بالباطل قطعا والعكس يلحق به بالثاني الاول يلحق بالاول والثاني يلحق به بالثاني الاول يلحق بالاول فهو باطل والثاني يلحق بالثاني فهو فاسد وفائدة التفصيل عندهم أن الفاسده يفيد الملك إذا اتصل به القبض دون الباطل الذي ترتب عليه عندهم ولا صح أن ان البطلان يرافق الفساد وهما يقابلان الصحة كما هو مذهبنا ومذهب الشافعي حتى قال الشيخ تقي الدين تيمور رحمه الله تعالى لم يقع في الكتاب والسنه إلا لفظ الباطن في مقابلة الحقين كما مر معنا وأما لفظ الصحه والفساد فمن صلاح الفقهاء صلاح الفقهاء قال في البحر وما ذهب اليه الحنفيه فساده ظاهر من جهه النقل اراد ابطاله من جهه النصوص بمعنى أن التفرق بين الباطل والفساد تفرقه دل النص على بطلانها ما وجه قال وما ذهب اليه الحنفيه فساده ظاهر من جهة النقل فإن مقتضاه أن يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل شرع باصله دون وصف اذا هو موجود ثابت لكن فيه شيء من من الخلل أما الباطل بالكلية فهذا لم يوجد اصلا اذا الفاسد عندهم هذا المراد هنا الفاسد هذا موجود لكن فيه شيء من من الخلل دل الدليل على ان الفاسد الذي لم يوجد اصلا هو مرادف للبطلان قال فإن مقتضاه أن يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه هذا التفريق وقد قال تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا يعني وجدت السماوات والارض لكن على خلل صحيح لو كان فيه ما أخرى غير الله عز وجل لا تفسد السماء تبطل بالكلية والأرض وانما توجد لكن على على خلل صحيح قل هذا لازم لي للاحناف ووله من يقول ماذا أن هذا معنى اللغوي والمعنى الذي نحن عليه معنى الصلاح قال فسمى السماوات والأرض فاسدة عند تقدير الشريك ووجوده ودليل التمانع يقتضي أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده لو كان ثم الهه مع الله عز وجل استحاله وجود العالم وفساده على مذهبي الاحناف أنه يوجد لكن على نوع من من الخلل قال لحصول التمانع لا أنه يكون موجودا على نوع من الخلل فقد سمى الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا وهو مرادف للبطلان عند الاحناف هو خلاف ما قالوا في التفريق فإن كان ما أخذهم في التفريق بمجرد للصلاح فإنهم مطالبون بمسند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المرتب عليهما مرتبه عليهما أما مجرد للصلاح هذا لا مشاحه للصلاح انما النظر في ماذا فيما يترتب على على هذين الصلاحين هذين يحتاجون إلى الى تفصيل واما المالكيه فتوسطوا بين القولين ولم يفرق بين الباطن والفاسد بالتسميه ولكنهم قالوا البيع الفاسد يفيد شبهه الملك للمالكيه البيع الفاسد يفيد شبهة الملك لكن في الصلاح راوا الترادف راوا الترادف لكن في الاحكام فرقوا اذا التسمية عندهم بالترادف ولم يفرقوا بين الباطن والفاسد بالتسميه ولكنهم قالوا البيع الفاسد يفيد شبهه الملك فيما يقبل الملك وإذا لحقه أحد اربعه أشياء يقدر الملك بالقيمة واي حاله الاسواق وتلف العين ونقصانها وتعلق حق الغير به على تفصيل لهم فيه في ذلك اذا الصواب كما قال المصنفون وأطلق قابلها الفساد والبطلان يعني يقابل الصحه الفساد والبطلان وجمع بينهما بالواو ودل على أنهما مترادفان ويدل على ذلك قوله في الشطر الثاني والفرقه أي بين الفساد والبطلان قدر را النعمان وهو قول ضعيف والصواب ماذا أنهما مترادفان يريد حنين بعض المسائل التي فرق أرباب المذاهب بين الفاسد والبطلان هل ينقذ القاعدة الجواب لا الاصل هو الترادف وقد يقع تفرقه بين بعض المسائل فيقال باطل لا فاسد أو بالعكس يكون لدليل خاص فلا يكون نقضا ل للقاعده وقد فرق اصحابنا واصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في مسائل كثيرا قال بعض أصحابنا قد ذكر اصحابنا مسائل فرقوا فيها قد ذكر اصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل كيف تفرقون وانتم في الاصول ترون ماذا أن الفاسد والباطل بمعنى بمعنى واحد قلنا هذا لدليل ولا اشكاله كل قاعدة لها السثناء فالاعتراض حينئذ فاذا دل دليل على تفريقه نقول اليس الصلاح في هذه المسألة بالتفريقه بين الفاسد والباطل اما القاعدة العامه فالاصل فيه الترادف قال فرقوا فيها بين الفاسد والباطل ظن بعض المتأخرين انها مخالفة للقاعدة والذي يظهر والله اعلم أن ذلك ليس بمخالف للقاعده وبيانه أن الأصحاب إنما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابله قولي ابي حنيفه المراد التعصي هذا ولا اصل حيث قال ما لم يشرع بالكلية هو الباطل وما شرع اصله وامتنع لاشتماله على وصل محرم هو الفاسد فعندنا كل ما كان منهيا اما لعينه او لوصفه ففاسد وباطل يعني ترادف في مقابلة قولي ابي حنيفه ولم يفرق الاصحاب في صورة من الصور بين الفاسد والباطل في المنهي عنه وإنما فرق بينهم في مسائل لدليل انت كلامه قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمع عليها أو الخلاف فيها شال قال النكاح الباطل فرق بينه وبين نكاح الفاسد ما اتفق الفقهاء على بطلانه عدم صحته قالوا هذا نكاح باطل فمختلفوا فيه قالوا هذا نكاح نكاح فاسد قال هنا ثم وجدت بعض اصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يصح فيه الاجتهاد والباطل ما كان مجمعا على بطلانه وعبر طائفة من أصحابنا بالباطل على النكاح الذي يصح فيه الاجتهاد ايضا اذا علم ذلك فقد ذكر اصحابنا مسائل الفاسد غير مسائل الباطل في ابواب منها باب الكتابه والنكاح والحج وغيرها وقد ذكر القاضي علاء الدين في قواعده لذان قاعده وذكر مسائل كثيره فليعاودها من ارادها اذا القاعدة ما هي الترادف بين الفاسد والباطل يوجد في كتب الفقهاء عند الشافعية وعند المالكيه وعند الاحناء وعند الحنابله ليس الأحناب عند الحنابله تفرق بين النوعين نقول لدليل خاص يخص المساله حينئذ لا يكون حظما او قعدا في في القاعده والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد